لَلَّا هُم ثَبِتِينَا لَيَعُوا الرَّهْمَنَ عَهْدًا أن يبيض الخائنين أن يقيموا الشرع عدلا حكماً في العالمين لَيَعُوا الرَّهْمَنَ عَهْدًا أن يبيض الخائنين أن يقيموا الشرع عدلا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 عن جنود حارسين في حما السومال نحن في الأعادي مغدمين بشائر أسمعينا عن جنود حارسين في حما السومال نحن في الأعادي مغدمين